باقي الفرق هذه المسألة المعنونه لها عند الاصوليين بتكليف المعدوم او امر المعدوم او بخطاب المعدوم فالمعدوم نوع من انواع المكلفين قوله رحم الله تعالى والامر بالمعدوم والامر بالمعدوم الأمر ورد به امرا ايجابا وامرا ندبا فيشمل النوعين عند الاشاعره وعند غيرهم فلاف المعتزله وبعض الحنفية ولهم توجيه آخر والأمر عند الاشاعره أن البحث هنا في الناظم وغيره كصاحب العصر انما ينظرون إلى المسائل المتعلقه بالمذهب الاشعري سو كانت المسائل الاصوليه والمسائل العقدية العقديه ومر معنى ان بعض المسائل الاصليه والاصيليه والقواعد متفرعه او لها علاقه بالمعنى العقدي هذه كلها ارتباط به بالعقيده وهذه من المسائل المتعلقه بالمعتقد كما سياتئ والأمر عند الأشاعرة بالمعدوم معدوم اسم مفعول عدم عدم يعدم فهو فهو معدوم المراد به غير الموجود مراد به غير الموجود والعدم هكذا فعل بالضم وبضمتين عدم وبالتحريك عدم الفقدان والذهاب هذا في المعنى اللغوي يعني يطلق العدم بمعنى الفقد او شيء تقول الفقدان على وزن فعله هكذا ذكره فيه في في القاموس قال في الشرح تاج العروس والذهاب يعني زاد عليه معنى معنى اخر وهما بمعنى واحد يعني الفقدان والذهاب وقد غلب على فقدان المال وقلته يقال معدوم زيد معدوم يعني قليل المال أو انه فقير ولذلك يطلق المعدوم بمعنى الفقير كما نص عليه غيره غير واحد يقال عادمه كعلمه عدما من ضم وبالتحريك والاخير على غير قياس كما في الصحاح وأما من حيث المعنى قد ذكر في الكليات ان العدم هو الفقد وضد الموجود يعني يطلق بمعنى المفقود ويطلق بمعنى ضد الموجود وضد الموجود هو الذي ليس ليس بشيء كما قال تعالى ام خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون قال اهل التفسير هنا ام خلقوا من غير شيء اي من عدم والعدم ليس بشيء عند اهل السنه والجماعه خلافا للمعتزله القائلين بشيئيه العدم اذا العدم هو الفقد و الوجود وهو عباره عن وجود وجود لا وجود عباره عن لا وجود, ولا وجود هذا نفي للوجود لذلك لا وجود هذا نفي للوجود يسمى نقيضا نقيض عند المناطقه ان النفي على على اللفظ نفسه وجود لا وجود عدم لعدم قائم لا قائم انذن هذا يعتبر نقيضا له وليس نقيض القائم الجالس مثلا انما هذا ضد له وانما تسلط النفي على اللفظ نفسه فيكون نقيضا له قائم لا قائم جالس لا جالس نائم لا لا نائم هكذا وجود لا, لا وجود تسلط النفي على اللفظ نفسه حينئذ يكون ماذا يكون نقيضا له قد برر معنى ذلك في شرح السلم اذا ولا وجود نفي للوجود والممتصف بصفة النفي يكون منفيا كما أن المتصف بصفه الإثبات يكون ثابتا الذي اتصف بصفه النفي يكون منفيا وهذا يدرك ببداهه العقل كما ان الثابت والمتصف بثبته حينئذ يكون ما يكون ثابتا والعدم المطلق والعدم نوعان عند كثير من أرباب التصنيف العدم المطلق والعدم المقيد العدم المطلق هو الذي لا يضاف إلى شيء لا يضاف الى, إلى شيء يعني لا يقيد واما المقيد فهو كاسمه ما يضاف إلى شيء نحو عدم كذا عدم عدم كذا وهذا الذي يذكر علامة للحرف عند النحات والحرف ما ليست له علامة ها على قولتك كن عل ما ليست له علامه وجوديه حينئذ نكون ماذا يكون العدم هنا مقيدا وليس مطلقا ليس ليس مطلقا بمعنى انه مقيد بانه لا يقبل علامة الاسم ولا علامه الفعل واذا كان كذلك وصار العدم مقيدا فصح أن يكون علامة على وجود الحرف اذ العدم المطلق لا يصح ان يكون علامة على الموجود لكن العدم المقيد صح اذا الفرق بين العدم المطلق والعدم المقيد أن المقيد ضعف فيقال عدم كذا عدم دليل عدم وجود زيد عدم المال الى اخره فيقيد واما اذا اطلق عدم هكذا لذي يكون مطلقا ثم باعتبار اخر العدم عدمان سابق ولاحق العدم السابق والعدم اللاحق العدم السابق هو المتقدم على وجود الممكن متقدم على وجود الممكن يعني قالوا تعالى: "مخلوق من غير شيء" يعني من عدم هذا عدم سابق زيد كائن موجود قبل أن يولد فهو هو عدم هذا يسمى ماذا؟ يسمى عدما سابقا العدم اللاحق عكسه يكون موجودا ثم يفقد حينئذ عدم بعد بعد وجود اذا فرق بين النوعين باعتبار أو باعتبار آخر ان انقسم العدم باعتبار التقييد وعدمه إلى مطلق ومقيد وباعتبار السبق واللاحق إما سابق واما اما لاحق السابق الذي لم يسبقه وجود بتى او الذي تقدم على وجود الممكن والعدم اللاحق هو الذي بعد بعد وجوده بعد بعد وجوده وبعضهم يعبر أو يفرق بين الفقد والعدم بهذا الاعتبار فيقول الفقد لا يعبر به إلا بعد بعد وجوده وجد ثم فقد اما العدم فيشمل النوعين يشمل النوعين وهذا ذكره بهلال العسكري في الفروق لكن يحتاج الى الى دليل واضح لان اكثر اهل اللغه ذكروا العدم بمعنى الفقدان يعني فسروا العدم بمعنى الفقدان فهو عينه فالفقدان هو العدم والعدم هو هو الفقدان على كل العدم السابق هو المتقدم على وجود الممكن والعدم اللاحق هو الذي بعد وجوده والعدم المحض هو الذي لا يوصف بكونه قديما ولا حادثا ولا شاهدا ولا غائبا وهذا لا يتصور عدم المحض هو بمعنى العدم المطلق عند المناطق هذا لا وجود له يعني لا يوصف بكونه حادثا ولا قديما ولا شاهدا ولا غائبا اذا ما هو كيف يتصور على اي وجه لا وجود له انما هو لفظ لا حقيقه له من حيث الوجود والعدم المطلق بمعنى الا يتحقق لا ذهنا ولا خارجا يقابله الوجود بالمعنى الاعم بالمعنى الاعم وليس المراد هنا الا أن يقال بأن العدم المراد به العدم السابق يعني تعلق المعدوم هنا والأمر بالمعدوم بمعنى انه المكلف المعدوم إذا لم يكن ثم ثم كان يعني هذا شان المخلوق الذي يوصف بكونه, بكونه مكلفا وأما معد ذلك فلا دخل له هنا في في بحثنا لكن يتناقض المعتزلي في تفسير العدم بكونه شيئا بكونه بكونه شيئا وهو ما يسمى بشيئيه العدم او قول باطل العدم ليس بشيء والشيء هو الموجود والموجود هو الشيء والذات هو هو الموجود والموجود هو الذات اذا هم بمعنى واحد فكيف يفسر المعدوم بانه ماذا بأنه شيء ثم المعدوم يقابله الموجود متقابلا اذا الشيء والموجود بمعنى واحد ونقيض المعدوم هو الموجود ونقيض الموجود هو المعدوم فكيف يفسر ب بشيء وهذا باطل ولذلك اعترض عليهم الاشاعره كثيرا والمعتزل كانوا متناقضين في اقوالهم في المعدوم يقولون المعدوم شيء والشيء والموجود عبارتان عن معنى واحد الشيء بمعنى الموجود والموجود بمعنى بمعنى الشيء ولذلك صح اطلاق لفظ الشيء على البارجه لواله قل أي شيء اكبر شهاده قل الله الله إذا دخل تحت السؤال املا دخل تحت السؤال ولا يدخل تحت السؤال الا اذا صح اطلاق لفظ الشيء عليه قل أي شيء اكبر شهاده هذا سؤال عام بمعنى أنه سئل عن ما يصدق عليه بانه شيء ثم هو أكبر شهاده فجاء الجواب بما قل الله الله اذا الله يطلق عليه بكونه بكون شيئا لكن هذا يعتبر بماذا لا يعتبر أنه من جهه الاسماء انما يعتبر من جهه الصفات والشيء والموجود عبارتان عن معنى واحد ويقولون أيضا المعدوم شيء وليس بموجود ويقولون أيضا المعدوم ذات ولا يقولون المعدوم موجود مع ان الذات والموجود واحد من معنى هذا تناقض وهذا كثير عند ارباب البدع ولا ينشغل الانسان بي لابد من التخريج لاقوالهم لان البدع متاهفه وهي متناقضه احيانا قد لا يتصور حقيقة البدع هذه يعني تصويرها وتصوره في الذين قد يكون فيه بعد أو حاله حين اذا يتكلمون باشياء يفرعون بمسائل قد لا كلها وجود البت لا في العقل ولا في الخارج وهم يدعون انهم أرباب, أرباب العقول والامر بالمعدوم والمراد بالمعدوم هنا المكلف وهذا اشبه ما يكون بتفسير كل ما مضى يعتبر شرحا لحد الحكم ثم خطاب الله بالإنش شعتلق بفعل من كلف حكم اذا الحكم هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف تنجزيا أو معنويا ليبين لك ان المكلف هنا قد يكون موجودا وقد لا يكون موجودا حينئذ قسم لك المكلف الى نوعين مكلف موجود وقت الخطاب فتعلق به الخطاب خطاب الله المتعلق بفعل المكلف الموجود فيكون حينئذ التعلق به تعلق تنجيزيا يعني حاضرا بمعنى انه حاضر وكذلك يدخل فيه المعدوم الذي لم يكن المكلف المعدوم الذي لم يكن ثم كان كانتا مثلا كانتا باب التقريم ولا يصح ادخال الكاف على انت مثلك حينئذ نقول هذا معدوم لكنه ماذا هل هو داخل في تعريف الحكم ام لا قالوا اذا لابد من ادخاله وإذا كان كذلك حينئذ قالوا التعلق على نوعين تعلق تنجيزي وتعلق معنوي الذي يسمى الصلوح كما سياتي اذا والامر بالمعدوم والامر بالمعدوم والنهي قدعطه على الامر اعتلق الامر اعتلق بالمعدوم الامر اعتلق بالمعدوم يعني تعلق اعتلق بمعنى ماذا بمعنى تعلق العين واللام والقاف اصل كبير صحيح يرجع إلى معنى واحد وهو أن يناط الشيء بالشيء العالي أن يناط الشيء بالشيء العالي ثم يتسع الكلام فيه والمرجع كله إلى هذا الاصل تقول علقت الشيء او تعليقا وقد علق به إذا لزمه والقياس واحد وقال في العين علق بالشيء نشب به وقال علق به علقا تعلق به المراد به كما مر تفسيره في حد الحكم هو الارتباط ثم ارتباط بين المتعلق والمتعلق به قلنا متعلق الذي هو ماذا خطاب الله تعلق بماذا تعلق بي بفعل المكلف إذا لابد من تفسير الفعل ما هو وقد مر لابد من تفسير المكلف وقد مر بقي ماذا المكلف المعدوم حينئذ افرده بهذا بهذا البيت إذا تعلق اعتلق بمعنى ماذا بمعنى تعلق والمراد به الارتباط خطاب الله المتعلق بفعل المكلف وهذا داخل في في الحد السابق والأمر بالمعدوم والنهي يعتلق قال أي معنويا اي معنويا اي هذا حرفه حرف تفسير يدل على أن ما بعده يفسر شيئا قبله والغالب فيه انه يكون في المفردات اشتريت عسجدا اي ذهبا اشتريت عسجدا عسجد ما هو قد تبس على الشخص عسجدا يحتاج الى تفسير ابن تقول اي ها ذهبا وذهب اعرابه على مذهب البصريين انه بدل كل من كل مما سبق وعند الكوفيين اي هنا حرف عطف ك اي حرف عطف ذهبا معطوف على عسجدا والمعطوف على المنصوب منصوب هكذا ارقم بينه بين مذهبين فعند الكوفيين جمل الكوفيين ان أي هذه التفسيريه وان افادت التفسير لكنها حرف عطف كالواو واما عند المصريين فهي حرف تفسير وليست بحرف عطف فهي على أن ما بعده يعتبر بدلا كل من من مما مما قبله اذا والامر بالمعدوم والناهي وهذا عطف على الامر لان صاحب الاصل اقتصر على على الامر والأمر بالمعدوم والناهي والناهي عتلاق اي معنويا اي معنويا والمراد بالمعنوي هنا ما يسمى بالصلوح لانه يقسمون التعليق الى نوعين اي معنويا اي صلوحيا بمعنى أنه إذا وجد مستجمعا لشروط التكليف كان متعلقا بفعله كان هذا الخطاب متعلقا بفعله اذا تعلق بمن لم يوجد تعلق الخطاب خطاب الله تعالى وكلام الله تعالى سواء كان امرا أو نهيا وكذلك الاباحه وليس الحكم خاصا بالامر أو النهي بل المراد به احكام التكليف كلها الخمسة حين اذا تعلق بالمعدوم كيف تعلق به قطعا انه لم يتعلق به قبل ان يوجد وانما تعلق به بمعنى انه ان وجد او إن شيء تقول اذا وجد مستجمعا لشروط التكليف حينئذ صار ماذا صار مخاطبا حينئذ نكون تعلق به بالقوه اي صلوحيا بمعنى انه اذا وجد مستجمعا لشروط التكليف كان متعلقا بفعله وهذا التعليق قديم قديم قدم الكلام عندهم على مذهبهم بخلاف التنجيز فإنه حادث لانه التعلق بالفعل ولا يحصل إلا بعد وجوده مستجمعا للشروط المذكوره اذا فرق بين المكلف بعد وجوده والمكلف قبله قبل وجوده فإن وجد المكلف تعلق به الخطاب تعلق تنجيزي يعني بالفعله وأما قبل وجوده فتعلق به الخطاب تعلقا معنويا أي صلوحيا وان شئت قل بالقوه بمعنى أنه إذا وجد يعني خلق ثم تحققت فيه شروط التكليف تعلق به الخطاب حينئذ نكون تعلق به بالقوة اذا التنجيز هو التعلق بالفعل ولا يحصل إلا بعد وجوده يعني وجود المكلف مستجمعا للشروط المذكوره واما تعلق الخطاب بمعنى الكلام النفسي بذاته تعالى وصفاته فتنجيزي قديم تنجيزي قديم اذا في الجمله يقال الخطاب ينقسم الى نوعين باعتبار التعلق إما تنجيزي وهو التعلق بالفعل وإما صلوحي أو المعنوي وهو التعلق بالقوة والبحث في في الثاني ولذلك قالوا في تعريف الحكم المتعلق بفعل المكلف أي البالغ العاقل تعلقا معنويا قبل وجوده وتنجيزيا بعد وجوده بعد البعثه هكذا قال المحل في في شرحه وكل على هذا النوع يسيرون على تفسير المتعلقون بهذا المعنى لادخال نوعين لادخال النوعين أي البالغ العاقل تعلقا معنويا قبل وجوده قبل وجود المكلف وتنجيزيا بعد وجوده بعد البعثه الا حكمه قبل كما كما سبق ولذاك قال صاحب الاصيل ضمن الجوامع ويتعلق الامر بالمعدوم تعلقا معنويا خلافا للمعتزله واراد بهذه الجملة ادخال هذا النوع من المكلف الحد اذ البحث كله في ماذا فيما يتعلق بحد الحكم حينئذ قولوا بفعل المكلف هل يشمل المعدوم او لا هذا فيه خلاف عند الاشاعره وعند اهل الاثر كذلك يشمله وان اختلفوا في تعصيله مثلا لكن يشمله قطعا ولا شك في ذلك انه يشمل المعدوم فحينئذ كيف ندخله قالوا التعلق على نوعين اما تنجيزي واما واما قال المحلي بمعنى أنه إذا وجد بشروط التكليف يكون مامورا بذلك الأمر النفسي الذي فسر به ماذا خطاب الله تعالى ومر معنى البحث في ذلك مامور بذلك الأمر النفسي الأزلي لا تعلق تنجيزيا بأن يكون حاله عدمه مامورا لا بمعنى أنه قبل وجوده هل تعلق به الخطاب تعلقا تنجيزيا بالفعل الجواب لا لماذا لأنه ليس عندنا مامور وإذا كان كذلك الخطاب يقتضي ماذا يقتضي مخاطب ومخاطب والمخاطب معدوم حينئذ لا يكون مخاطبا ذلك حينئذ انتفى وجوده فاذا انتفى وجوده انتفى خطابه فاذا كان كذلك اجمعوا على أنه قبل وجوده لا يكون التعلق تنجيزيا انما يكون معنويا قال هنا بمعنى أنه إذا وجد بشروط التكليف يكون مأمورا بذلك الأمر النفسي الأزلي لا تعلقا تنجيزيا بأن يكون حالة عدمه مامورا خلافا والمعتزله كما قال صاحب الاصلي في نفيهم التعلق المعنوي والمعركه هنا بين المعتزله وبين الاشاعره فيدخل اهل السنه والجماعه كذلك بناء على أن كلام الباري جل وعلا ذو اللفظ والمعنى هنا اتفق الاشاعره مع اهل الاثر على السنه والجماعه في في النتيجه في النتيجه وهي ماذا تكليف المعدوم بالمعنى المذكور بمعنى أنه قبل قبل وجوده غير مخاطب اجماعا وانما بعد وجوده نقول هو مخاطب اذا تعلق به خطاب الله تعالى قبل وجوده ما صفه تعلق اذا وجد مستجمعا لشراعه التكليف فهو مخاطب هذه الجمله اتفق عليها اهل السنه والجماعه مع الاشاعره لكن اختلفوا في ماذا اختلفوا في التأصين يعني ما الاصل الذي تفرع عنه هذا الفارع؟ كما سياتي ولذلك الخلافه للمعتزله المعتزله عندهم غير غير مخاطب في نفيهم التعليق المعنوي ايضا لنفيهم الكلام النفسي والنهي وغيره كالامر لنفهم الكلام النفسي والنهي وغيره كالامر يعني خص صاحب الأصل المسألة بالأمر قال ويتعلق الأمر بالمعدوم ولا شك ان الامر يدخل تحته حكمان من الاحكام التكليفيه الإيجاب والندب طيب والباقي النهي نهي التحريم ونهي الكراهه ولباحه هل يشمله الحكم ام لا قل نعم يشمله الحكم وانما اراد ماذا ان يذكر حكما واحدا دخل تحته حكمان من باب التمثيل والاكتفاء فقط واذا الاحكام الشرعيه كلها متعلقة به اذا ويتعلق الأمر بالمعدوم تعلقا معنويا خلافا للاشاعره خلافا للمعتزله خلافا للمعتزله والامر بالمعدوم والنهي يعتلق أي معنويا وأباء أي منعا باقي الفرق باقي الفرق يعني ما عدا ما عدا الاشاعره بمعنى فضله بقي من الشيء اذا فضله وذر ما بقي من الربا وداخل فيه عنيد وابى اي منع ويابى الله وابى باقي الفرق جمع فرقه وهي طائفه من من الناس قال هنا والامر عند الاشاعره بالمعدوم والناهي وتعلق اي تعلق به أي تعلقا معنويا فقوله معنوي هي صفه لموصوف محذوف معنويا اي لا تنجيزيا تنجيز المراد به الا يكون حاضرا بالفعل لانه اذا كان موجودا مستجمعا لشراعه التكليف حينئذ نقول هذا تعلق به الخطاب تعلقا تنجيزيا قال نجز ونجز نجز ونجز من باب فريحا ونصر نجز ينجز وبنصر نجز ينجز يعني اذا يكون فيه الوجهان قالوا نجز ينجز نجزا اذا قضى وفنى وحضر فهو ناجز اي حاضر بهذا المعنى فيتقابل معه مع المعنوي وهذا مجرد الاصلاح مجرد الاصلاح عند الاصوليين وعامه الأصليين خاصه من الشاعر على هذا التصنيف بأن التعلق ينقسم الى هذين النوعين قال لا تنجيزيا فأمر الله تعالى ونهيه متعلقان في الأزل بالمكلف كل مكلف لا على معنى تنزيه التعلق في حال عدمه هذا لم يقول به أحد بل هو باطل ومحال بالاجماع بمعنى انه خاطب زيدا من الناس قبل وجوده امرا ونهيا خاطبه بالفعل هل هذا يقول به أحد؟ الجواب لا لا الاشاعره ولا ولا غيرهم بل على معنى أنه إذا وجد بصفه التكليف صار مكلفا بذلك الطلب القديم من غير تجدد طلب آخر عند الاشاعره هذا القول مبني على إثبات الكلام النفسي عند الاشاعره هذا فرع لازم لاثبات الكلام النفسي فإذا انتفى الكلام النفسي انتفى عنده ماذا هذا الفرع وهذا التفريع باطل من اصله لماذا لأن الاصل الذي فرع عليه هذه المسألة أصل باطن وكلام الله تعالى ذو لفظ ومعنى وقد مر معنى في في شرح قوله ثم خطاب الله حينئذ خطاب الله تعالى الذي هو كلام الله ذو اللفظ والمعنى لا يطلق ويراد به المعنى دون اللفظ ولا اللفظ دون المعنى بل هما معنى واحد يعني كلام مسماه اللفظ والمعنى معا كالجسد هذا اسم مسماه أو الانسان الإنسان اسم مسماه البدن والروح معا ليس الروح فقط دون البدن ولا البدن دون دون الروح فاذا كان كذلك فكلام الله تعالى مسماه اللفظ والمعنى معا وهذا باجماع السلف لا خلاف بينهم فيه في هذه المساله لكن عند الاشاعره مسمى كلام الله والمعنى دون اللفظ دون دون اللفظ ففرعوا عليه هذه المساله كما سياتي بصهم قال وابط تعلق المعنوي باقي الفرق أي ما عدا من سائر الفرق وفي النظم زيادتان على صاحب الاصل صاحب الاصل الذي جمع الجوامع لانه قال ويتعلق الامر بالمعدوم تعلقا معنويا خلاف للمعتزله زاد عليه ماذا النهي وزاد عليه قال خلاف للمعتزله هو قال باقي الفرق اذا زيادتان وهذا يعتبر من التنكيت على على صاحب الاصل وفي النظم زيادتان على اصله كما قال الشارح الذي هو السيوطي وشرحه احدهما النهي واقتصر بالجمع على الامر وهما في ذلك سواء ويجاب بأنه اقتصر على الامر من باب الاكتفاء ولا اشكال فيه لانه قطعن الأمر يقابله ماذا يقابله النهي فاذا خاطب بالامر وذكره وسكت عن النهي فهو مخاطب بالنهي اذ لم يفرق أحد بين خطاب المكلفين بالامر دون النهي أو بالنهي دون الأمر هذا له وجود له فإذا ذكر الامر حينئذ نكتفى به عن ذكر النهي ولو ذكر النهي واكتفى به عن الامر كذلك لا اشكال فيه فلا اعتراض على على صاحب الاصل حينئذ يكون زيادة هذه لفايده فيها من اصلها إلا من باب ذكر الشيء بما تركه اكتفاء وكذا ترجم ابن برهان المساله بان المعدومه مامور منهي به المعدوم مأمور منهي ولا اشكال فيه هذا مجرد الصداح قد يسقط بعض مقابل الشيء من باب الاكتفاء وهذا دارج عليه اهل علم الفائده الثانيه والزياده الثانيه نقل المنع عن سائر الفرق نقل المنع عن سائر الفرق لان هذه المساله يدعي لها اشاعره انهم يعني لم يقل بالتعلق المعنوي فقط الا الا فقط وما عداهم فلا هم لا يذكرون اهل السنه والجماعه يعني مذهب السلف لا يعرفونه انما يذكرون ما يقابل البدعه ببدعة أخرى يذكرون مقابل الاشعره والمعتزله والكلابيه أو نحوهم أما مذهب السلف هذا لا يكاد ان يذكر ولذلك ينص شيخ الاسلام ابن في مواضع على أن بعضهم لا يعرف منهج السلف اصلا في بعض مسائل الكلام وغيره فيذكرون أقوالا هي اقوال أهل البدع وينسب بعضها للسلف وليس فيها واحد من اقوال السلف البتة كلها اقوال الليلي ارباب البدع وهذا يدل على ماذا على انسلاخ مذهب السلف عند بعضهم لم يفهمه ولم يقف عليه ولذلك يعذرهم فيه او يعذرهم في مواضع من كتبه بأنهم يعني جهل حين اذا وقعوا في كفر نحوي احتاجون الى اقامه الحجه نقل المنع عن سائر الفرق واقتصر في الجمع على نقل عن المعتزله صرح الرازي بنقله عن سائل الفرق بعد ذكر جوازه عن الاشاعره وقال الهندي خالف فيه المعتزله واكثر الطواف اذا زاد أكثر الطوائف وقال العامدي يجوز تكليف المعدوم عندنا خلافا للباقي الطوائف اذا ليس ثم مخالف لي على اشاعر الا الا المعتزله بل معهم من خالف ذلك عنون بعضهم لهذه المساله بتكليف المعدوم هل المعدوم مكلف ام لا وعنوا بعضهم بخطاب المعدوم وبعضهم بأمر المعدوم وكلها تواردت في كتب اهل الاصول تكليف المعدوم هل المعدوم مكلف ام لا خطاب المعدوم هل يتصور خطاب المعدوم أولى لا وبعضهم بأمر المعدوم والأمر المراد به ما يقابل النهي ما يقابل النهي بل يرى شيخ الاسلام لتيميه في بعض المواضع ان الأمر إذا اطلق دخل فيه النهي دخل فيه النهي وعليه الاعتراض هذه وصلت يعني لا اعتراض على صاحب الاصلي بمعنى أن الأمر إذا ذكر دخل فيه ماذا النهي فيكون مماذا يكون مما من الفاظ التي يقال فيها اذا اجتمع افترقا واذا افترقا اجتمع ودلل على ذلك وجود في قال الجويني في البرهان وهذه المساله انما رسمت يعني عنونت بهذا العنوان لسؤال المعتزله اذ قالوا لو كان الكلام ازليا يعني قديما لكان امرا ولو كان امرا لتعلق بالمخاطب في عدمه يعني اراد المعتزله أن يعترضوا على إثبات الكلام النفسي قال لهم ماذا انتم تقولون الكلام النفسي القديم كله عنيد ليس فيه أحد حادث عند الاشاعره فإذا كان كذلك فاذا أمر تعلق بالمعدوم قبل وجوده قبل قبله فنشات هذه المساله ولدت جاءت من جهه اعتراض المعتزله على على الاشاعره في إثبات الكلام النفسي واراد المعتزله بهذا الاعتراض هو نفي الكلام النفسي ولذلك قال رسمت لسؤال المعتزلي يعني اعتراض سؤال بمعنى الاعتراض اذ قالوا لو كان الكلام ازليا لو كان الكلام ازليا نفسيا لكان امرا ولو كان أمرا لتعلق بالمخاطب في عدمه وانتم لا تقولون بان ثم أمر وما امور كما شئتم وقال ابن برهان وهذه المساله رسمت لاثبات كلام الله تعالى فإن الله تعالى متكلم بكلام قديم أزلي آمر بأمر قديم وليس هناك مأمور والمعتزله تنكر ذلك اذا جاء من جهه اعتراض المعتزله على ماذا على إثبات الكلام النفسي قال القرافي هذه المسألة لعلها أغمض مسألة في أصول الفقه تكليف معدوم والعبارات فيها عسيره التفهم أو الفهم يعني العبارات فيها عسرة لماذا لأن فيها تناقضات فيها فيها تناقضات فإذا راد أن يجمع بين المتناقضات عسر عليه الفهم والجمع وإلا لو سلك مسلك اهل السنه الجماعة في المساله وهم قائلون بالنتيجه لما حصل عندهم غموض البتة والمسألة ما اسلها على قواعد اهل السنه والجماعه فيقال الله تعالى خاطب المؤمنين ان الصحابة الصحابه كل من وجد بعد الصحابة فهو مأمور بما خاطب به به الصحابه وانتهت المساله لكن لما ارادوا ان يؤصلوا يجعلون هذه مسألة متفرعه على مساله إثبات الكلام النفسي وإثبات الكلام النفسي خرافه ذهنيه لا وجود لها البتة حينئذ حصل عنده نوع تعارض ولذلك اضطرب في هذه المساله اضطرابا شديدا كما صرح الزركشي البحر المحيط قال في البحر المحيط فالحاصل صعوبة هذه المساله المساله صعبة جدا فانه اما ان ينشا عنها نفي قدم الكلام كالمعتزله يعني اما ان يوافق الاشاعره المعتزله فيقع في ماذا في نفي قدم الكلام واما اثبات قدم الكلام وعليه ينبني ماذا وفيه إثبات قدم الخلائق المامورين أو اثبات أمر ولا مامور وكلاهما ممتنع عندهم يعني اما ان ننفي قدم الكلام فيصير الاشاعره كالمعتزله في هذه البدعة. وإما إثبات المكلف في الأزل حينئذ يلزم منه ماذا قدم الخلائق فتعدد القدماء وهذا باطل وإما امر ولا مامور وهذا كذلك فذلك باطل اذا ماذا صنعوا قالوا تعلق معنوي قالوا تعلقناه معنوي واما اثبات كلام قديم عارض حقائق الكلام يعني لا انواع لها فاما شيخ المذهب الاشعري شيخ المذهب الاشعري فلم يستبعد إثبات أمر في الأزل ولا مامور لان نجد في من انفسنا أمر الغائب وانما يتوجه عند عند حضوره وهذا الذي عناه بالتعلق المعنوي بمعنى أنه لم يستبعد شيخ المذهب الاشعري بأن يوجد امر ولا مامور بناء على ماذا على أنه يفسر بالمعنى الحصول أو المعنوي كما تكتب انت لشخص غائب ليس بموجود بل قال كما يكتب الوالد لابنه الذي سيولد قالوا هذا لا مانع منه في الشاهد فكذلك لا مانع منه في في الغائب وهذا التقسيم الذي ذكره هنا تبع فيه المازري ولم يذكر فيه قول السلف بتقسيم الكلام ذكر القسم الثلاثيه ولم يذكر القول الحق فيه لم يذكر فيه قول السلف في الكلام وهو اثبات ازليه نوع الكلام وتجدد احاده يعني عندهم أن نوع الكلام واحاده كلها قديمه وام عندهم السنه والجماعه فقدموا الكلام باعتبار النوع والحدوث باعتبار باعتبار الاحاد اعتبار الاحاد ومر معن هذا قال صاحب المقترح الأمر لم يتعلق بالمعدوم اعترض بعضهم بل بالموجود المتوقع يعني ليس عندنا مساله عنوان لها بالمعدوم وانما هو موجود متوقع وهذا من حيث المعنى لا ينفك عن سابقه فكما أن العلم الازلي يتعلق بالموجود الذي سيكون فكذلك الطلب الأزلي يتعلق بالمكلف الذي الذي سيكون يعني قارن هنا بين بين خطاب الشرع التكليفي وبين علم الباري جل وعلا فكما علمنا بعلمه السابق وجود زيد فتعلق به ولا تعارض كذلك الأمر والنهي تعلق بزيد ولم يوجد اذا كل منهما قد تعلق بشيء غير غير موجود فهو موجود متوقع وليس بمعدوم ليس ب بمعدوم وزيفه ابو المعالي وقال بالحقيقه المسألة هل يتصور أمر ولا مامور يعني ليس عندنا ما يسمى ب امر المعدوم او تخليف المعدوم وانما نعانون لها اما كما قال صاحب المقترح تكليف الموجود المتوقع ليس بمعدوم لماذا لاننا لو قلنا تكليف المعدوم تكليف المعدوم حيل اذ نحن نفسره بالمعنوي اذا وجد اذا اين المعدوم الذي كلف لو قيل تكليف المعدوم بمعنى انه كلف وقت عدمه هذا هو الاصل حينئذ نفسر تكليف المعدوم بانه إذا وجد مستجمعا للشروط اذا لا فرق بين الوجودين رددناه إلى ماذا إلى المكلف الموجود فهو موجود متوقع فإذا كان كذلك فتركيب الكلام حينئذ بهذا المعنى يكون فاسدا يكون فامر المعدوم تكليف المعدوم ظاهر الكلام أنه تكليف للمعدوم وقت كونه معدوما واما اذا فسرناه بكونه وجد إذا خرج من العدم الى الى الوجود فرجع الى ماذا إلى المكلف الموجود فحينئذ يكون المكلف اما موجودا بالفعل وإما ان يكون ماذا متوقع الوجود ولذلك زيف هذا التقسيم أو هذا العنوان جويني فقال حقيقة المسألة هل يتصور امر ولا معمور هل يتصور امر ولا ولا مامور لم يستعبد كما مر في كلام زركشي شيخ المذهب كما كما قال سبق في تعريف الحكم أن كنا قول الشيخ الأمين رحمه الله تعالى واعلم أن عبارات الاصوليين اضطربت في تعريف الحكم الشرعي كذلك خطاب الله خطاب الشر كلام الله إلى اخره اضطربت تعاريفهم في تعريف الحكم قال وسبب اضطرابها أمران احدهما أن بعض المكلفين غير موجود وقت الخطاب والمعدوم ليس بشيء حتى يخاطب وهذه هي المساله التي عناها رحمه الله تعالى أن سبب الطراب إذا نظرت في كلام الاصوليين عند شرحهم لتعريف الحكم وجدت اضطرابا وتناقضا لا حد له البت سببه أو احد السببين اللذين ذكرهما الشيخ رحمه الله تعالى أنه أن بعض المكلفين غير موجود وقت الخطاب والمعدوم ليس بشيء حتى حتى يخاطب لان الخطاب معناه ماذا توجيه الكلام إلى الغير هذا الخطا توجيه الكلام إلى الخير الى الغير فحين اذا وجه الله تعالى الكلام إلى الصحابه هم الذين نزل عليهم القران اذا من كان بعدهم بقرون كيف يدخلون في النص هم كانوا غير موجودين هم كانوا غير موجودين يعني كانوا في عصر الوحي كانوا معدومين حينئذ كيف ندخلهم في في هذا الحدي ولذلك وقع نزاع عندهم ثانيهما زعمهم أن الخطاب هو نفس المعنى الأزلي القائم بالذات المجرد عن عن الصيغه يعني معنوي وليس بلفظ كما مر معنا في أول البحث والسبب الأول اعظم السببين لانهم يقولون بقدم الكلام وجعلوا الحكم هو الخطاب جعلوا الحكم هو هو الخطاب لذلك اخذوه جنسا في الحد ثم خطاب الله بالانشعتلق الى اخره فيلزم اما نفي قدم الكلام وإما إثبات قدم المكلف اما هذا واما ذاك اما أن يقول بهذا واما أن يقول بذلك بذلك ولذلك الطرب في هذه المساله وهذا سبب خلاف في كلام الله تعالى في الأزل هل يسمى خطابا او لا والذي سيذكر المصنف رحمه الله تعالى وان كان شار في البحر المحيط في هذا الموضع قال الصحيح وبه قال الأشعري أنه يسمى خطابا عند وجود المخاطم أنه يسمى خطابا عند وجود المخاطب قال ابن قشير انه صحيح وجزم القاضي ابو بكر بالمنع قطع الكلام الازلي هل يسمى خطابا او لا قولان للاشاعره في المذهب عندهم حينئذ يسمى خطابا او لا يسمى بناء على ماذا على تفسير معنى الخطاب ولذلك الخلاف هو لفظي التوجيه عندهم خلاف لفظي من فسر الخطاب بكونه بالمعنى المصدرى الذي توجيه الكلام إلى الغير منع قال لا, لا يسمى خطابا لانه يستلزم ماذا يستلزم وجود المخاطب فيلزم منه قدم المكلف اذا لا يسمى فان جعل الخطاب فعال بمعنى مفعول الذي هو المعنى المصدر لكلام الله تعالى حينئذ أجاز أن يسمى كلام الله تعالى ب بكونه خطابا فيه في الاذن اذا القولان جوازا ومنعا مبنيان على تعليلين مختلفين تعليلين مختلفين فمن جعل الخطاب بالمعنى المصدري منع أن يسمى كلام الله تعالى الازلي في الأزل بالخطاب لماذا لأن الخطاب هو المشافه تخاطب شخصا توجيه الكلام الى الغير واذا كان المكلف والكلام قديم بمعنى ماذا بمعنى ان الله تعالى امر العباد قبل ان خلق السماوات والارض منذ ان كان هو متكلم بذلك الكلام القديم وهو آمر ناهن لاخره حينئذ اذا قلنا المكلم موجود في ذلك الزمان في ذلك الوقت حينئذ يقتضي ماذا يقتضي قدم المكلف هذا باطل ففسر بعضهم الخطاب فعال بمعنى مفعول بمعنى أنه كلام الله تعالى فاجازوه على على هذا المعنى ولذلك قال الصحيح وبه قال الاشاعري أنه يسمى خطابا عند وجود المخاطم عند وجود المقال إذا وجد سمي خطابا اما إذا لم يوجد فلا يسمى فلا يسمى خطابا هذا بناء على المعنى المصدر قال ابن قشير انه صحيح وجزم القاضي ابو بكر بالمنع لماذا قال لانه لا يعقل إلا من مخاطب ومخاطم هذا بالمعنى المصدر توجيه الخطاب أو الكلام إلى الغيب وهذا لا يعقل لا يتصور في العقل إلا مخاطب ومخاطم أو كذلك فاذا قلنا الله تعالى في القدم خاطب المكلفين لزم من ذلك قدم المكلف وهذا باطل قال وكلامه قديم فلا يصح وصفه بالحادث وتابعه الغزال في المستصفى فلما قالوا كلام الله قديم فإن سموه خطابا لزم عليه قدم المخلوق فمنعوا تسميته به بذلك ومن أجازه فبناء على انه من إطلاق المصدر واراده اسم المفعول فالخطاب هو الكلام المخاطب به لا بالمعنى المصدرى الذي هو توجيه الكلام الى الغير وعلى هذا فلا يستلزم تسميته خطابا قدم المخلوق المخاطم وعليه نقول ماخلاف لفظي خلاف لفظي لأن من أجاز التسمية بناء على أنه لم يبقى على المعنى المصدري بل صار مجازا من اطلاق المصدر واراده اسم المفعول فهو كلام الله تعالى فاجازوه وأما من منع قال لا هذا الاصل فيه أنه المعنى الحقيقي الذي هو المعنى وهذا لا يتصور إلا بمخاطب ومخاطب هذا ممنوع اذا لا يصح تسميته الكلام الأزل بكونه خطابا وعند اهل السنه والجماعه يصح كلا المعنيين يصح كلا كلا المعنيين المعنى المصدري وان استلزم وجود مخاطب ومخاطب بناء على أن عقيدة اهل السنه والجماعه ان احاد الكلام حادثا وليست بقديما وليست بقديما كلام الله تعالى ليس قديمه فنادى نوحا مثلا نادى نوحا في وقت معين بعد وجود نوح صحيح نادى نوحا بعد وجوده نوح. ولم يناديه عندهم لا ناداه قبل ان خلق السموات الارض قبل خلق نوح دعاكم من قبل خلق نوح ناداه كيف ناداه قالوا بالكلام الازلي الامر النفسي لانه قديم فليس عندهم نوع واحاد ولا فرق عندهم بين النوع والاحاد ولذلك سياتي هل يتنوع او لا يتنوع والمسهور عندنا شاعر انه انه يتنوع وبعضهم يمنع ذلك فحينئذ قدم النوع وقدم الأحاد لزم منهم أن يقعوا في هذه البدعه فالصواب يقال أن ان الكلام قديم النوع حادث الاحاد فالله تعالى متصف ازلا بصفه الكلام فهو ما هو متعلق بالمشيئه ان شاء تكلم وان شاء لم لم يتكلم فاحاد كلامه جل وعلا يعتبر ماذا يعتبر حادثا فخلق نوحا فناداه قبل قبل خلق نوح لم يناديه من قبل ذلك كذلك كما نقول الآن نحن في زمن ليس بالثلث الاخير لم ينزل الله تعالى لكن كونه متصبا بقبول صفه ثابت او لا هو ثابت الله تعالى قابل لهذه الصفة فيتصف بالنزول نزول يليق بجلاله جل وعلا لكن في هذا الموقع في هذا المكان هل نصب الله تعالى الان بالنزول قلنا لم ينزل فننفي واذا جاء وقت الثلث الاخير نقول ماذا حصل النزول ام لا حصل النزول اذا لا اشكاله في نقول هذا هذا حادث بهذا الاعتبار اذا نادى نوحا مثلا في وقت معين بعد وجود نوح عليه السلام ولم يكن ناداه في الأزل لم يكن ناداه في الازل وهذا مقطوع به بناء على أن كلام الله تعالى هو اللفظ والمعنى مع فسمع نوح عليه السلام كلام الباري جل وعلا فهو كلامه وأما قبل ذلك فلم ينادي فنثبت الكلام بعد وجود نوح وقبل وجود نوح لم نثبت بخصوص نوح عليه عليه السلام وهذا كله عند الشاعر بنان علاق عقيدتهم الفاسده في كلام الله تعالى أنه كلام نفسي قديم ومنع تعلقه بالمشيئه لا يتعلق بي بالمشيئه لانه شيء واحد فوقعهم ذلك في التخبط والانقسام نعود إلى شرح المسألة فنقول قول رحمه الله تعالى والأمر بالمعدوم والنهي يعتلق اي معنوييا وأبا باقي الفرق تعلق الامر بالمعدوم اي توجه الامر الى المعدوم عرفنا المراد بالمعدوم هنا مكلف لم يوجد بعد لم يخلق وهو مكلف امره الله تعالى ونهاه الله تعالى قالوا إن كان بمعنى طلب ايقاع الفعل منه حال عدمه فهو محال باطل باجماع اجماع يعني الاشاعره وغيرهم المعتزله اذا اريد به تعلق الامر بالمعدوم وقت عدمه بان يكون مأمورا منهيا هذا باطل لم يقل به أحد البتة فهو محال باطل بالاجماع لان المعدوم, المعدوم ليس بشيء ومن لم يكن شيئا حينئذ هل يفهم لا يفهم اذا المعدوم لا يفهم فلا يفهم الخطام فضلا عن ان يعمل بمقتضاه ولان شروط التكليف كلها منتفيه فيه وهذا واضح بين ولا يحتاج الى تعليل ولا يكفي وأما إن كان بمعنى تناول الخطاب له بتقدير وجوده يعني يتناول الخطاب يعني الامر والنهي والباحه بتقدير وجوده ووجود شروط التكليف فيه فهو جائز عندنا وعند الاشاعره خلافا للمعتزله وبعض الحنفيه اذا بهذا المعنى كون الخطاب يتناوله تناول الخطاب يتناول يعني يدخل تحت قوله اقيموا الصلاه اقيموا الصلاه خطاب للصحابه قطعا انت خطاب لك ها في قولان هو محل خلافنا عند الأشاعر وعند أهل السنه نعم خطاب لك فيتناولك اللفظ كما تناول الصحابه عند المعتزله مقابل لهذا القول لا لا يتناولونه اللفظ لا يتناوله نحتاج لدليل اخر اما قياس وإما نص وإما اجماع عين ايضا قائم على ذلك اذا الخطاب اقيم الصلاه يتناولك انت في هذا الزمان قياسا على الصحابه رضي الله تعالى عنهم اذا اللفظ لا يتناول هذا محل نزاع بين اهل السنه والاشاعره مع مع المعتزله اذا اما إن كان بمعنى تناول الخطاب له بتقدير وجوده ووجود سروط التكليف فيه فهو جائز عندنا يعني عند الحنابلة أهل اهل عند الاشاعره خلافا للمعتزله وبعض الحنفية وتعبير الاشاعره بكون المعدوم مخاطبا هنا مامورا قالوا قيام الطلب بذات الرب تعالى قيام الطلب بذات الرب تعالى للفعل من المعدوم بتقدير وجوده وتهيئته لفهم الخطاب هذه الجمله تختلف عن الجمله السابقة ان قلنا بمعنى تناول اللفظ له هذه تتعدى على طريقه اهل السنه والجماعه في كون اللفظ في كون الكلام هو اللفظ والمعنى لكن ان عبرنا بقيام الطلب بذات البارج لو على انادي نمنع لماذا لأن هذا انفكاك للخطاب بالمعنى عن اللفظ فهذا يجري على اصلهم ولا يجري على اصل اهل السنه والجماعه اذا النتيجه واحدة والتعمير يختلف بناء على على الاصول اختلاف بالاصول فلنعبر تعبيرا صحيحا سلفيا عند اهل السنه والجماعه نقول يتناوله الخطاب بتقدير وجوده بشرائط التكليف يتناوله الخطاب لكن إذا عبرنا بكون الطلب قام بذاته البارجه لو على ازلا بشرط وجوده بتحققا بشروط التكليف نقول هذا التعبير لا يستقيم على طريقه اهل السنة والجماعه لانه متفرع على إثبات الكلام النفس اذا تعبير الاشاعره قيام الطلب بذات الرب تعالى للفعل من المعدوم بتقديل وجوده وتهيئاته لفهم الخطام لأن الاشاعره كما سبق فرعون هذه المساله على تحقيق كلام النفس قالوا بمعنى أن طلب ايقاع الفعل من المعدوم إذا وجد وتاهل للتكليف قام بذات الله عز وجل ازلا ونحن نمنع هذا ان يكون هذا قائم بذات الباريج الاو على ازلا نقول هذا ممنوع بل الصواب ان الكلام كلام الباريج الاو على باعتبار الاحاد حادث ولذلك نقول القران حادث ليس ازليا كذلك فالخطابات الموجوده في القرآن متوجهه للصحابه وتتناول من بعدهم الى قيام الساعه تتناول بمعنى أن من بعد الصحابه يدخل في اللفظ عند الاشاعره قام بذات البالجة لو على طلب ماذا طلب الازاده والكف من المعدوم قبل قبل وجوده إذا ليس مرده إلى اللفظ الذي هو القرآن وانما مرده إلى كلام النفسي كلام النفسي كتب لهذا قلت قد سبق التنويه على ابطال كلام النفسي قال الطوفي وبالجملة فالمساله ممكنة يعني وجوده من حيث الثمره والنتيجه ولذلك نسلم بها نقول نعم تكليف المعدوم بالمعنى المذكور لا اشكال فيه اهل السنه والجماعه لا يمنعون فيقولون زيد زيد من الناس الذي لم يوجد بعد الآن مثلا يقول هذا مكلف لكن بشرطه مكلف به بشرط لا اشكال فيه لكن الخلاف معهم في ماذا في التاسيل فقط خلاف في التاسيل ولذلك قالوا بالجمله فالمساله ممكنة يعني واقعه ولا إشكال فيها ولا يمنعه العقل بل دل الشرع عليها كما سياتي سواء قلنا كلام الله عز وجل معنى مجردا على قول اشاعره او لفظا ومعنى على قول اهل السنه والجماعه يعني هذا الفرع متفرع على هذين الأصلين مع كون كل منهما مناقض للآخر او لا من يقول بأن كلام البارج جل وعلا هو اللفظ والمعنى ليس هو بعينه الذي يقول هو المعنى المجرد دون اللفظ متقابله هذا يثبت اللفظ وهذا ينفيه بمعنى أن اللفظ ليس من من كلام الباري جل وعلا هو عبارة او حكايه الى آخر كلامه قال أو لفظ ومعنى على راي اهل الأثر على راي السلف يعني اهل السنه والجماعه وقال ابن قاضي الجبل ليس النزاع في الكلام النفسي بل هذه خاصه باللفظ اللغوي يعني المساله لغويه ولذلك نخطئ الاشاعره في تفريع هذا المس هذه المساله على مساله الكلام النفسي انما هي مساله لغويه اقيم هل يتناول الغير الموجود ام لا عينيد لا لاصله لا لها بالكلام النفسي وانما لهاصله ببحث لغوي بحت لذلك قال ابن قاضي الجبل ليس النزاع في الكلام النفسي بل هذه خاصه باللفظ اللغوي لأن ما امرونا النبي صلى الله عليه وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم من معه من خاطبه عينيد كل من كان بعد ذلك ورد وتحقق في اشارات التكليف عين يكون اللفظ شاملا لهم قال الطوفي وهي إذا حققت لفظيه مثل إذا حققت ودعنا من أصول الشارع فهل لفظيه ولا اشكال فيها لان احد لا يقول ان الشارع استدعى من التكاليف لنوقعها حال عدمنا هذا متفق عليه حال العدم باطل ولا يستحيل ان يتعلق علمه امره لنا بايقاعها بعد الوجود واهليه التكليف قال ابن مفلح في أصوله يجوز تكليف المعدوم بمعنى أن الخطاب يعمه إذا وجد اهلا هذا تعبير سلفي هذا تعبير سلفي بمعنى أن الخطاب يعمه يعم هذا من المعدوم إذا وجد أهلا عند أهلية التكليف ولا يحتاج إلى خطاب اخر عند أصحابنا ده الحنابلة حينئذ لا يحتاج الى خطاب آخر خطاب آخر المقصود به ماذا اما قياس وإما نص آخر وإما اجماع واما واما اجماع وحكي على الاشعريه وبعض الشافعيه وحكاه الامدي عن طائفه من السلف والفقهاء والفقهاء حينيذ نقول الخلاف من حيث التعصيل ليس لفظيا ومن حيث النتيجه خلاف لفظي خلاف لفظي فليس الخلاف لفظيا كما يقول الجرجان الحنفي وانما قول الاشعريه يجوز تكليف المعدوم بمعنى تعلق الطلب القديم بالفعل من المعدوم حال وجوده وفهمي قلنا هذا التفسير باطل لانه مبني على اصل باطل وما بني على باطل فهو, فهو باطل في الجملة ما بني على باطل فهو فهو باطل والمعتزله قالوا هما اكثر الشافعيه وذكره بعض اصحابنا عن ابي الخطام لا يعمه الحكم إلا بدليل مقابل ما هذا مقابل ماذا تكليف المعدوم لا يعمه الحكم إلا بدليل نص او اجماع او قياس أو, او قياس وقد وجد الدليل هم لا ينازعون لا يقولون بان الشريعه خاصه بالصحابه فقط ومن بعدهم فله ما ارادوا لها لا, لا يقولون بهذا لم يقل به احد قالوا به كفروا لكن قالوا لابد من دليل اخر نص اجماع قياس وقد وجد وجد النص ووجد القياس ووجد الاجماع ووجد الإجماع لكن هذا اللفظ بذاته يتناوله املاء هذا الذي نفاه المعتزله ولهذا قال الجرجان خلاف لفظي وللحنفيه بعموم الحكم له بغير دليل قولا بغير دليل قولا يا امه اولى بغير دليل لهم قولا قال القاضي ابو يعلى في العدة الأمر يتعلق بالمعدوم وأوامر الشرعي قد تناولت جميع المعدومين الى قيام الساعه وهذا هو الحق ويفيد هذا الخلاف أنه لا يحتاج الى امر ثاني بل بذاته اقيم الصلاة يتناول كل مكلف وجد متحققا بشرائط التكليف لقيام الساعه هل نحتاج إلى دليل آخر يدل على أن هذا المعدوم الذي لم يكن وقت الخطاب يحتاج الى ادخاله في قول اقيم الصلاه لا نحتاج إلى الى دليل عند المعتزله نحتاج إلى دليل فاللفظ خاص به بالصحابه قال في العدة وهو ظاهر كلام احمد رحمه الله تعالى في روايه حنبل يعني انه مخاطب قوله لم يزل الله تعالى يأمر بما يشاء ويحكم لم يزل الله يأمر بما يشاء ويحكم فقد نص على انه امر فيما لم يزل ولا مامور نص على انه امر فيما لم يزل ولا مامور بمعنى انه امر الله تعالى وقت تنزل الخطاب الذي بالقران الصحابه ولا يزال آمرا ولم يكن المأمور المعدوم الذي بحثنا فيه موجودا انذاك لكنه لم يزل الله يعني لا زال لا زال الله تعالى يأمر بما يشاء او بما شاء ويحكم حينئذ متعلق الكلام هنا بالمشيئه ومتعلق كذلك بالحكم فإذا كان كذلك فشمل من وجد انذاك من المخاطبين ومن لم يكن موجودا لان حكمه باق وليزال يحكم وقال ايضا لم يزل له متكلما إذا شاء فقد أثبت قدم كلامه يعني نوعا وكلامه امر ونهي وهو قول الاشعريه ومن تابعه من أصحاب الشافع لكن موافقه الأشعرية هنا بناء على كلام النفس فقط وياتي هذا في الكلام على القرآن الكتاب هل هو بحرف وصوت ام لاب قال الامدي يروز تكليف المعدوم عندنا خلافا لباقي الطوائف كما سبق وقال الموفق قدامه في الروضه الأمر يتعلق بالمعدوم واوامر الشرع قد تناولت المعدومه إلى قيام الساعة بشرط وجوده على صفة من يصح تكليفه خلافا والمعتزله وجماعه من حنفية وقال ابن قاضي الجبل الأمر يتناول المعدوم بشرط وجوده فإذا بلغ عاقلا اشتمل عليه وهو قول الحنابلة الشافعيه والاشعريه خلاف للمعتزله والحنفية وقال الطائفه ان كان هناك موجود يتناول الخطاب دخل المعدوم تبعا والا لا هذا ذكره الخطام في التمهيد وقول ناشب ما يكون بي بتفصيل بمعنى أنه إن كان وقت الخطاب ثم موجود اي لن دخل تبعا والا فلا يعني الخطاب خطاب البارئ لو على ان وجهها لموجود ولو بعض الموجودين حينئذ من لم يكن فهو داخل ما لم يكن فلا يدخل هذا اي اين يتصور لا وجود له هل امر الله تعالى قبل قبل ادم احدا الجواب لا قال هنا ومعنى هذا القول أن الأمر يتناول المعدوم تبعا أي لا بد من وجود مخاطب فيندرج المعدوم معه تبعا وان لم يوجد حينئذ لا يكون المعدوم مكلفا وهذا لا يتصور وجوده بل هي مساله عقلية بحته ثم اختلف هل يكون اعلاما أو الزام على قولين كما كما سيتم واحتج الباقي اللان على الخطاب بالاجماع يعني كونه تكليف المعدوم او اهتدى بالاجماع على خطاب المعدوم بالأمر والنهي بمعنى أن هذا مجمع عليه وهو كذلك وهو هو كذلك وحكم الصبي والمجنون في التناول بشرط كالمعدوم بل اولى ذكر ابو عقيل ونشاء هذا مما اورده المعتزله على على من على الاشاعره لان النقاش بينهم ولم يكن بين اهل السنه والجماعه لان ما صنفوا تصنيفات مستقله في وصول الفقه كما مر معنا حينئذ اورد المعتزله على الاشاعره من الغافل والناس ممن سبق بانهم غير مكلفين هل هم مكلفون ام لا قلنا لا يدخلون في الخطاب لكننا نقول لا يدخلون باعتبار حالهم كما أن المعدوم قبل وجوده لا يتناول الخطاب لكن الساهي والغافل والملجا بشرط تحقق شرائط التكليف دخل في الخطاب املا داخلا اذا لا فرق بين المسالتين المعدوم بشرطه يتناوله الخطاب بشرطه يعني ماذا بشرط وجوده مستجمعا لشرائط التكليف طيب الغافل والناسي والملجا والمكره هل هو يتناوله الخطاب ام لان قلنا نعم يتناوله بشرطه وهو زوال الغفله والنوم إلى الى اخره اذا لا فرق بين بين المسالتين ولذلك قالوا حكم الصبي والمجنون في التناول بشرط بشرط كالمعدوم بل هو اولى ذكر ابن عقيل والاشعري اذا ثما مذهبان في هذه المساله كما ذكرنا والمذهب الأول هو الصحيح وهو انه مكلف مخاطب بالاوامر والنواهي بالمعنى الثابت سدلل لهذا المذهب بقوله تعالى واوحي إلي هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ ومن بلغ من هذه موصوله وبلغ هذا فعل ماضي والجمل فاعل يعود إلى من والمفعول به الذي هو الضمير العائد الى من محذوف يعني من بلغه القران من بلغه القرآن أي من بلغه القران في الازمنه الاتيه هذا المراد بالنص ان ان إلي هذا القرآن لانذركم به هذا للمكلف الموجود ومن بلغ يعني من بلغه من المكلفين في الازمنه الاتيه هو نص يدل على ان القرآن ليس خاصا بالصحابه وانما يتناول من بعدهم تناول اللفظ للمعدوم كما تناول الموجود فيكون النبي صلى الله عليه وسلم منذرا به له لمن سيات. قال السلف من بلغه القرآن فقد انذر بانذار النبي صلى الله عليه وسلم اهو لهذا النص وهذا هو خطاب المعدوم هذا هو خطاب المعدوم لانذركم به يعني بالقران ومن بلغه القرآن فقد انذره النبي صلى الله عليه وسلم هل هو موجود لا ليس موجودا فالخطاب حينئذ يتناول كل من يوجد الى الى قيام الساعه ولذلك قال قرطبي بقوله تعالى واوحي إلي هذا القرآن أي القران شاهد بنبوتي لانذركم به يا اهل مكه وكذلك غيرهم ومن بلغ ايوا من بلغه القرآن فحذف الهاء لطول الكلام وقيل من بلغ الحلم والأول اشهر عند عند المفسرين ودل بهذا على أن من يبلغ الحلم ليس بمخاطب ولا متعبد ثم قال وتبليغ القرآن والسنة مامور بهما تبليغ القرآن والسنه مامور بهما تبلغ لمن من الموجود إلى الى موجود لم يكن وقت ماذا وقت خطاب المبلغ او لا يشمله او لا يشمله اوليا ليدخل في دخول اوليه يعني تبليغ الكتاب والسنه مامور بهما فامر الصحابه قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابه بتبليغ الكتاب والسنه لمن بعدهم ومن بعدهم من بعدهم اذا هل كانوا موجودين وقت الخطاب الجواب لا وهذا الحكم مجمع عليه وهو تبليغ الكتاب والسنه لمن بعدهم كما امر النبي صلى الله عليه كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغهما كما أمر الله تعالى في قوله يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك بالربك وصحيح البخاري انا عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية واحدث عن بني اسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وفي الخبر ايضا من بلغته آية من كتاب الله فقد بلغه أمر الله أخذ به أو تركه وهذا هو معنى قيام الحجه عند عند السلف وقال مقاتل من بلغه القرآن من الجن والانس فهو نذير له فهو نذير له وقال القرضي من بلغه القرآن فكانما قد رآ محمدا صلى الله عليه وسلم وسمع منه لا فرق بين بلوغ القرآن للصحابه رضي الله تعالى عنهم وبلوغ القرآن لمن بعدهم الكل تناوله اللفظ الكل منهما قد انذر بالقرآن الكل منهما قد انذره النبي صلى الله عليه وسلم هذا محل اتفاق عند عند السلف من بلغه القرآن فكانما قد راى محمدا صلى الله عليه وسلم وسمع منهم وقال ابن كثير اوحي الي هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ اي وهو نذير لكل من بلغه كما قال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده ومن يكفر به يعني ولو بعد النبي صلى الله عليه وسلم فالنار موعده ووعده بالنار هذا يدل على انه قد كفر قال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا وكيع وابو اسامه ابو خالد عن موسى بن عبيده عن محمد بن كعب في قوله ومن بلغه قال من بلغه القران فكانما راى النبي صلى الله عليه وسلم زاد ابو خالد وكلمه يعني لا فرق بين وبينه الصحابه رضى الله تعالى عنه وهذا بالقران هذا في القرآن لكن لا يلزم من ذلك انه راى النبي صلى الله عليه وسلم عيانا انما المراد به أنه في منزلة رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم فاذا النبي صلى الله عليه وسلم بلغ رساله وهي القران وهذه بلغت فاذا كان كذلك قامت الحجة واما رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرى الا في في المنام بعد وفاته عليه الصلاه والسلام واما دعوى بعض الصوفيه انه يرى يقظا فهذا كذب كذب محض ورواه ابن جرير عن طريقه بمعشر عن محمد بن كعب قال من بلغه القرآن فقد أبلغه محمد صلى الله عليه وسلم وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتاده في قوله انذركم به من بلغ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عن الله فمن بلغته آية من كتاب الله فقد بلغه أمر الله أو كذلك وقال الربيع ابن أنس حق على من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدعوا كالذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينذك الذي انذر يعني تكون مهمته كمهمه النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس هذا العصر فيه في المسلم عموما فضل عن طالب علم فمقتضى الكتاب والسنه خطاب المعدوم اذا من هذه النصوص السابقه كلام الامامين قرطبي وابن كثير وما تضمنه هذان كلامان وهو مجمع عليه بين بين السلف تبقى الصحابه والتابعون على على ذلك فمقتضى الكتاب والسن خطاب المعدوم بشرطه السابق وقول من قال إذا لم تنع خطاب الصبي والمجنون فالمعدو فالمعدوم اجدر على ضع باطل لأنه فهم عن الحنابلة نجيز التكليف وليس الامر كذلك ولم يعلم التعليق وان حكم الصبي والمجنون كحكم المعدوم يعني مكلف بشرطه الصبي مخاطب او لا نقول مخاطب لكن بشرطه المجنون مخاطب بشرط اذا يتناوله اللفظ او لا يتناوله اللفظ قول تعالى مما يدل على هذه المساله فاتبعوه هذا أمر الانتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلاف أن مامورون باتباعه ولم نكن موجودين هل الخطاب فاتبعوه للصحابه فقط قل لا خطاب عام فنحن مامورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولم نكن حينئذ حينئذ وقت يعني الخطاب لم نكن موجودين كذلك قول تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه يعني الصراط أو النبي صلى الله عليه وسلم قال الطبري يقول فاعملوا به واجعلوه لانفسكم منهاجا تسلكونه فاتبعوه وهذا الأمر شامل لنا ولم نكن موجودين وقت الخطاب فدل على امر المعدوم ثم اتفاق الصحابه اجمع الصحابه دل الكتاب والسنه واجمع الصحابه ثم اتفاق الصحابه رضي الله عنهم التابعين على الرجوع الى الظواهر المتضمنه اوامر الله سبحانه واوامر النبي عليه الصلاه والسلام على من يو... على من لم يوجد في عصر يعني احتجوا عليهم بماذا تابعه ما راى النبي صلى الله عليه وسلم احتجوا عليهم بماذا بالقران اذا يتناولهم القران واملا هل قالوا لهم أنتم الان لا يتناولكم اللفظ لكن نحتاج الى دليل فنقيس الى اخره ما نقل هذا لو وجد لنقل عدم نقله دليل على أنه لم لم يقع استدلوا بظواهر الاوامر والنواهي على تناول من لم يكن موجودا وقت الخطام ولا يمتنع من ذلك أحد فالصحابه والتابعين والائمه لم يزالوا يحتجون بالأدلة وهذا دليل على التعميم لا يعلى على التعميم ولا عدم اعتبار غيره ولو كان لنقل يعني ليس ثم ما يستدل به على التعميم غير ظواهر النصوص فقط لو كان ثم دليل آخر كما يدعيه المعتزله وهو النص المنفك عن ظواهر النصوص لنقل لو كان كذلك لنقل لكن لما لم ينقل دل على انهم لم يحتجوا الا بظاهر النصوص ودليلنا اجماع الامه على أن الله سبحانه أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذه العبادات ودخل فيها من كان موجودا في تلك الحال ومن كان غير موجود في تلك الحال فشمل الموجود وشمل المعدون المعدوم فان من وجد بعدهم ما أمر بأمر آخر بل هم آمرون بالامر الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك اصحابه أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه اذا هذه النصوص تدل على أن على ان المعدوم مكلف لكن بشرطه وهو انه إذا وجد بشرائطه حينئذ يكون يكون ماذا يكون مكلفا بالالخطاب بالامر والنهي قال المعتزله معترضين على اهل الحق في هذه المساله قالوا إذا قيل بأنه تكليف قالوا تكليف ولا مكلف وهذا محال يعني لا يتعلق الأمر به عين إذا قيل مكلف عين يكون ماذا تكليف ولم يوجد مكلف وهذا محال كما مر معنا خطاب إذا الخطاب يستلزم ماذا يستلزم مخاطب ومخاطب فإذا وجد الخطاب والمخاطب وامتنع المخاطب حينئذ كيف يكون مكلفا قالوا هذا هذا محال أي لا يتعلق الأمر به لانه يستحيل خطابه فيستحيل تكليفه هذا دليل الخصم على المنع وتقريره أن المعدومه يستحيل خطابه كيف يخاطب يعني المشافه ونحن لن ونحن لم نقل بان لانه مخاطب بمعنى انه يوجه الكلام وقت عدمي وانما نقول يوجه اليه الخطاب بعد بعد وجوده فالمحل حينئذ نكون منفكا تقريره ان المعدوم يستحيل خطابه فكذا يستحيل تكليفه اما استحاله خطابه فلان خطابه يستدعي مخاطبا ومخاطبا والمخاطب بفتح الطاء هنا منتف من مخاطب منتف معدوم فاستحال الخطاب لانتفاء ركنه واما استحاله تكليفه فلان الخطاب من لوازمه والصيحه اللازم يقتضي صيحه الملزوم يعني خطاب ذقيل خطاب معناه بالمعنى الاصطلاحي يستلزم ماذا يستلزم وجود المخاطب وهو كذلك لكن نحن لم نقل بهذا المعنى لم نقل بهذا المعنى فلان الخطاب من لوازمه والصيحه اللازم يقتضي صيحه الملزوم وامسى صيحه تكليفه فلان الخطاب من لوازمه يعني من من لوازم التكليف اذا خاطب يعني يعني كلف اذا لم يخاطب يعني لم يكلف فهو من لوازمه رد هذا التعليل او الاعتراض او المنع من المعتزله بانه مبني على التقبيح العقلي على التقبيح العقلي قالوا محال اذا من جهه ماذا محال شرعا ام عقلا عقلا اذا رد من هذه الجهه ثم بالمنع في المستقبل قالوا كالكاتب يخاطب من يكاتبه بشرط وصوله انت تكتب خطابا الى شخص يصل إليه ماذا الخطاب بعد شهر حين اذا تقدر في نفسك أنك تخاطبه وهو ليس امامك تقول يا فلان اوصيك بتقوى الله فاتق الله تعالى وافعل ولا تفعل هذا خطاب أم لا خطاب له لكنه هل هو امامك علم مع انك مستحضر له ان كان المراد به معنى فنعم وان كان المراد به وجودا فلا اذا صح عرفا وعقلا ولغه بأن المخاطب يكتب لمن بعد عنه وهو غائب ويخاطبه كانه حاضر بشرط أن يصل اليه الخطاب هذا لا اشكال فيه فكذلك الشان فيما يتعلق بالبارئ جل وعلا يعني العقل لا يمنع هذا المراد به العقل لا لا يمنع فدعوى لحاله باطله من من اصريا اذا كالكاتب يخاطب من يكاتبه بشرط وصوله ويناديه وأمر الموسي والواقف وليس مجازا لانه لا يحسن نفيه وجاب في الروضة قداما قال إنما يستحيل خطابه بإيجاد الفعل حال عدمه أو كذلك يعني هذا محال بماذا؟ بما ادعينا في الاجماع لما اجتمع عليه انه وقت اعدامه وقت كوني معدوما لا يخاطب هذا محل يفاق ولذلك قال إنما يستحيل خطابه بإيجاد الفعل حال عدمه اما أمره بشرط الوجود فغير مستحيل ومن أين جاءت هذه الاستحاله فهو تقبيح عقلي ومردود على على المعتزله فغير مستحيل بان يفعل عند وجوده ما أمر به متقدما كما يقول الوالد يوجب على اولاده ويلزمه التصدق عنه اذا عقل وبلغ فيكون الانزام حاصلا بشرط الوجود يعني كمثال السابق ولو قال لعبده صم غدا صم غدا هل أمره غدا لا انما ماذا فهو أمر في الحال بصوم الغد لا أنه أمر في الغد صم غدا صم غدا اذا مت توقع الصيام غدا اذا لم ي... لم يكن الامر في الغد وإنما أمره اليوم ليفعل غدا إذا لا اشكال فيه واجاب الطوفي في شرحه على البلبل لا نسلم الصحالة خطاب المعدوم بالمعنى الذي فسرناه إنما يستحيل بمعنى مشافهته في حال عدمه هذا الممنوع بالاجماع لكن لا نقول به إنما نقول بخطابه بمعنى أن الشرع استدعى منه الفعل إذا وجد وكلف وهذا هو الذي نعنيه من أول البحث فخطابه في التحقيق إنما هو بعد وجوده سلمناه اي سلمنا استحاله خطاب المعدوم لكن لا مطلقا انما هو باعتبار المخلوق أما باعتبار الخالق فلا يقال في حقه شيء مستحيل البتة انه قادر على كل شيء والله على كل شيء قدير قال سلمناه أي سلمنا استحاله خطاب المعدوم لكن لا مطلقا بل هو مستحيل من غير الله سبحانه وتعالى أما من الله عز وجل فلا يستحيل خطابه لتحقق الله عز وجل وجود المكلف يعلم جل وعلا وعلمه ازلي وكمال قدرته على ايجاده فهو كالموجود في علمه في الحال بخلاف غيره قال ولان الانسان يخاطب ولدا يتوقعه في كتاب يا بني تعلم العلم وافعل كذا وكذا ولا يعد سفيها وكذلك ومثل له بأنه ماذا قد يكون حملا لم يوجد او انه ظن أنه أن زوجته ستحمل فكتب ذلك ولا يعد فيها وهذا دليل آخر عرفي على الجواز وهو أن الإنسان يجوز أن يخاطب ولدا يتوقع وجودهم مثل أن يدركه الموت أو غيبه طويله وله حمل فيكتب له كتابا يخاطبه به بتقدير ولادته يقول فيه يا بني تعلم العلم فانه يزينك واحذر الجهل فانه يشينك وحافظ على التقوى فإن تنجيك مما تحذر ولا تعذر نفسك في مواقعه الدناءه فإنك لا تعذر واشبه ذلك مما يعظ به الوالد ولده وهل يعد سفيه لا يعد سفيه لماذا لكون قد تحقق عنده ولو ظن بأن يكون له ولد كذا فخاطبه ولا اشكال فيه فلا يعد سفيه بان يقال له خاطبت معدوما فكذلك المكلف مع الشرع والله تعالى اعلم به بالصواب قالوا لا يقال للمعدوم ناس والله تعالى يقول يا ايها الناس هل المعدوم يقال له ناس نقول لا في تفصيل يقال له ناس بشرط الوجود لانه داخل في التكليف اذا لا يقال للمعدوم ناس رد بل يقال بشرط ماذا وجوده اهلا فيدخل بقوله ولله على الناس هذا لا يشمل الموجود يا ايها الناس اتقوا ربكم لا يشمل الموجود قل لا يشمله بشرط ماذا وجوده أهلا قال العاجز غير مكلف عاجز كما مر معنا فهنا أولى يعني لا يقع منه فعل ولا ترك فلم يصح امره كالعاجز والمجنون رد بالمنع عند كل قائم بقولنا بل مكلف بشرط قدرته وبلوغه وعقله وانما رفع عنه قلم في الحال أو قلم الاثم بدليل النائب اذا لا يعترض بكون المعدوم مكلفا بكون الصبي غير مكلف فهو أولى نحن نقول الصبي غير مكلف والمجنون غير مكلف ايهما أولى ونقول المعدوم مكلف ايهم اولى بنفي التكليف الصبي المجنون لا المسألة واحدة المعدوم مكلف بشرطه والصبي مكلف بشرطه والمجنون مكلف بشرطه واما العاجز فانه يصح امره بشرط القدره كالملج الذي مر معنا فمسالتنا بغير فرق قالوا لو كان لمضحى وذمه ورده اصحابنا لوجهين المنع لان الله تعالى مدح وذم يعني تكليف المعدوم هل هو ممدوح او مذموم لو كان موجودا لمدح أو ذم نقول يمدح بشرطه ويذم بشرطه إذا بشرطه ماذا إذا وجد مستجمعا للشرايط فامتثل مدح واذا وجد مستجمعا للشرايط فترك ولم يمتثل ذم إذا الذم موجود لكن بشرطه والمدح موجود بشرطه قالوا من شرط القدره وجود المقدور وكما أن من شرط القدرة وجود المقدور يجب أن يكون من شرط الامر وجود المأمور اذا كان امر اذا لابد ان يكون ماذا أن يكون المأمور موجودا يعني متحققا كما أن القدرة تقتضي وجود المقدور رد بالمنع فان القدره صفه لله ولا مقدور يعني صفات البارجه لو على نصي خالقا قبل أن يوجد الخلق كذلك هو متصف بالمصيبة الخلقي قبل وجود الخلق لم يكن متصفا بالخلقي بعد وجود الخلق كما مقرر في موضعي كذلك القدره وكذلك الخطاب فلا نسلم ان شرط القدرة وجود المقدور فإن الله سبحانه قادر قبل ان يوجد قبل ان يوجد مقدور قال الشوكاني رحمه الله تعالى في الارشاد ووقع الخلاف بين الاشاعيه كل ما مر من اعتراضات اعتراض المعتزله على الاشعريه وهي اعتراضات على للسنة السنه قال الشوكاني ووقع الخلاف بين الاشعريه والمعتزله دائما يذكر الخلاف بين المعتزله والاشاعره لما مرة هل المعدوم مكلف ام لا الشوكاني له مذهب غريب هنا فذهب الاولون إلى الاول والاخرون الى الاخر الاولون يعني الاشاعره الى الاول وهو كونه مكلفا والاخرون الذين هم المعتزله الى الاخر وهو انه غير غير مكلف قال وليس مراد الاولين بتكليف المعنوم أن الفعل أو الفهم مطلوبان منه حال عدمه ليس هذا المراد بل المجمع على انه محال باطل فان بطلان هذا معلوم بالضرورة فلا يرد عليهم ما اوردوه ما اورده الاخرون من أنه إذا امتنع تكليف النائم والغافل امتنع تكليف المعدوم بطريق الأولى بل مرادهم التعليق العقلي الذي هو المعنوي الصلوحي اي توجيه الحكم في الازل الى من علم الله وجوده فسره بتفسير ها الاشاعره وهذا ما اخذ عليه مستجمعا شرائط التكليف واحتج بانه لو لم يتعلق التكليف بالمعدوم لم يكن التكليف ازليا لان توقفه على الوجود الحادث يستلزم كونه حادثا واللازم باطن يعني إذا كان الخطاب متعلقا بالمكلف الموجود بعدا بعد ماذا بعد الصحابه مثلا حينئذ نقول هذا تعلق بموجود يلزم منه ماذا أن المتعلق بالحادث حادث وهم ارادوا أن يفروا من وصف البارجه لو على بصبته الكلام ان أحد كلامي حادثة فضروا من ذلك بقولهم أنه متعلق به بالمعنى الصلوحي قال نعم يحتجوا بانه لولام يتعلق التكليف بالمعدوم لم يكن التكليف ازليا وهو ماذا او خطاب الله تعالى وهو أزلي قبل الصحابه كذلك وليس الحكم خاصا بمن بعد الصحابه لأن توقفه على الوجود الحادث يستلزم كونه حادثا كون الكلام حادثا واللازم باطن فالملزوم مثله لأنه أزلي لحصوله بالامر والنهي وهما كلام الله وهو ازلي لم أريد أن أذكر هذه المساله لذكر كلام الشوكاني هنا لان ما, ما ذكره هو بعينه ما مر انما اختلفت العبارة لكن قال هنا وهذا البحث يتوقف على مسألة الخلاف في كلام الله سبحانه وهي مقررة في علم الكلام يعني جعل هذا الفرع مبنيا على اصل وهو ها كلام الباري جل وعلا وهذا يسلم من وجه دون وجه إن كان تسليم إن كان الخلاف بين الاشاعره والمعتزلة فنعم وأما بين المعتزله والاشاعره مع اهل السنه فلا ليس الخلاف فيه لماذا لأن نعتقد أن تفريع الأشاعر هذه المساله على مساله الكلام النفسي تفريع تفريع باطل قال واحتج الاخرون بانه لو كان المعدوم يتعلق به الخطاب لزم أن يكون الأمر والنهي والخبر والنداء والاستخبار من غير متعلق موجود وهو محال ثم قال وتطويل الكلام في هذا البحث قليل الجدوى قليل الجدوى بل مساله الخلاف في كلام الله سبحانه وان طالت ذيولها وتفرق الناس فيها فرقا وامتحن بها من امتحن من أهل العلم وظن من ظن انها من أعظم مسائل وصول الدين ليس لها كبير فائده هذه من غرائب شوكان رحمه الله تعالى هذه زلت تعتبر بل هي من فضول العلم ولهذا صان الله سلف هذه الامه من الصحابه والتابعين وتابعيه عن التكلم فيها لان لم تكن البدعه قد قد حصلت صحابه كفوا عن مسائل لم ينص عليها معتقادهم مع لها لماذا لعدم وجود المقتضي لأن الاصل في النظر في صفات الباري جل وعلا أن تؤخذ على ظاهرها من الكتاب والسنه لا يتعرض للتفصيل والأخذ والرد والافتراض ونحو ذلك الا اذا قامت البدعه ولذلك كل ما احدث أهل البدع بدعه في مسائل الصفات احدث اهل السنه لها جوابا وان لم يكن بنصه محفوظا عن عن الصحابه فقوله هنا أن هذه المساله لا ليست بكبير فائده قول قول باطل قال الشيخ الامير رحمه الله تعالى يعلم اولا أن الخلاف في هذا المبحث لفظي لأن جميع العلماء مطبقون على أن أول هذه الأمة واخرها إلى يوم القيامة سواء في الامر وفي الاوامر والنواهي قد دلت النصوص الصحيحه على خطاب المعدومين من هذه الأمة تبعا للموجودين منها كقوله صلى الله عليه وسلم تقاتلون اليهود هذا خطاب للصحابه لا قطعا ليس للص قاطعا هذا للمعدومين لانه يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان الصحابه ليس هم الذين سيقاتلون اليهود قال تقاتلون خطاب للصحابه اذا المعدوم في حكم الموجود سواء في الشرع لا فرق بين الموجود وبين من سيوجد بشرطه تقاتلون اليهود الحديث وقولهم تقاتلون قوما نعالهم الشعب الحديث وقوله في قصة عيسى وإمامكم منكم خطاب للصحابه لكنه خطاب للامه دليل على انه لا فرقه بين المعدوم الذي سيوجد بشرائط التكليف وبين الصحابه في كون كل منهم يشمله النص بلفظه ولا نحتاج إلى دليل مفكن البتة وامامكم منكم فالمقصود بجميع تلك الخطابات المعدومون بلا نزاع هذا كلام الشيخ الامين مقصود بجميع تلك الخطابات المعدومون بلا نزاع كما هو ظاهر وانما ساغ خطابهم تبعا لاسلافهم الموجودين وقت الخطاب والذين يقولون لا يدخل المعدوم في الخطاب قال المعتزله يقولون تكليف المعدوم وقت الخطاب بادله منفصله نحتاج الى دليل اتفقوا على ماذا على أن الكل مخاطب لكن هذا بدليل منفصل وهذا تناوله الخطاب بلفظه ومعناه لأن المقصوده هنا هو خطاب من سيكون ويوجد فهو حاضر في العلم وإن كان مفقودا في في العين قال الطوف الطوفيلانا في المساله أن تكليف المعدوم كما ذكرناه قد وقع وقع اذا هو لم, لم يكن ثم كان فصل وصام وتشهد الاواقع املا واقع كل من جاء بعد الصحابه من التابعين فمن بعدهم حينئذ نكون ممكن اذا هو واقع والواقع ال... الوقوع يدل على ماذا على الوجود اذا هذا دليل حسي لا يمكن انكاره البتة لنا في المساله أن تكليف المعدوم كما ذكرناه قد وقع يعني في العصر القديم والحاضر والجواز لازم للوقوع وانما قلنا إنه وقع لوجهين احدهما أن أواخر الامم الخالية كلف بما كلف به أوائلهم من مقتضى كتبهم المنزله على انبيائهم كالتوراه والانجيل وصحف شيث وابراهيم عليهم السلام مع أن عليهم السلام مع ان الاخره لم يكن موجودا عند تكليف الأول وهذا يدل على ما قلنا ثم إذا صح خطاب المعدوم قبل وجوده بالزمن اليسير وهو ما بين اول الأمة وآخرها صح قبل وجوده بما لا يتناهى وهو تكليفه في الازل بالتفسير الذي قلناه الا قائل بالفرق ولا دليل ولا ولان دليل الخصم في المنع يعم الحالين فإذا بطل في احدهما بطل في في الاخر الوجه الثاني أننا نحن كلفنا بمقتضى الكتاب والسنه والمخاطب بهما غيرنا قبل وجودنا 700 سنه هذا في في زماني ويتزايد ذلك بالنسبة إلى من بعدنا حينئذ نكون داخل في تناول الله وأما واما المعتزله فانكروا خطاب المعدوم وتوصلوا بزعمهم الى ابطال كلام النفس على قول الاشاعره وعلى هذا فهم يقولون إن أوامر الشرع الوارده في عصر النبي صلى الله عليه وسلم تختص بالموجودين وان من بعدهم تناوله بدليل لابد من دليل منفصل وحكى ابو الخطاب الحنبلي في الهداية عن الغزالي واكثر الحنفية اختيار مذهب المعتزله أن الأمر لا يتناول المعدومين وانه يختص بالموجودين قال وفائدة الخلاف أنه اذا احتج علينا بأمر أو خبر يلزمون على الحد الذي كان يلزمونه لو كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم موجودين من غير قياس ان قلنا بالامر يتناول المعدوم وان قلنا لا يتناوله فيحتاج الى قياس أو دليل اخر لالحاق الموجود في هذا الزمان بالموجود في ذلك الزمان يعني ان قلنا او ثمرة الخلاف ان قلنا بان المعدوم مكلف نحتاج إلى دليل منفصل لا نحتاج الى اذا قلنا بان المعدوم مكلف بشرط لا نحتاج إلى دليل منفصل واذا قلنا بانه غير مكلف فاحتجنا إلى دليل منفصل واختار امام الحرمين في الشام المذهب الشيخ يعني الاشعلي واشار في البرهان إلى الميل مذهب المعتزله وما وماخذ الاشاعره ليس هو ماخذنا ما وان اتحدنا في القول والنتيجه قال للزركشي وهو مبني على إثبات كلام النفس وانه هل يسمى في الأزل امرا ونهيا قبل وجود المخلوقين واستجماع شرائطهم للاوامر والنواهي او لا وعرفنا خلاف في ذلك واذا ثبت أن الله تعالى متكلم بكلام قديم ازلي قائم بذاته لزم وجود الأمر في الأزل ولا معمول للعلم بان ما سوى الله حادث هذا قلنا فيه بانه على التفصيل الذي ذكرناه وقال في البحر المحيط واصل الكلام في هذه المساله أن اصحابنا لما اثبتوا الكلام النفسي وأن الله تعالى لم يزل يزلامر الناهي مخبرا قيل عليهم من قبل الخصوم القائلين بحدوثه إن الأمر والنهي بدون المخاطب عبث فاضطرب الأصحاب في التخلص من ذلك على فقتي وهذا اعتراف من الزركشي بأن الأشاعر في هذه المساله على اضطراب بين واضح وقد ذكرنا بان اتحاد النتيجه بين الأشاعر واهل السنه والجماعه لا يلزم منه اتحاد الدليل بل نختلف معهم في في اصل الدليل واما النتيجه فهي واحدة والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين